صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآن المتجول دقام <متجول> <متجول> <متجول>